وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام انتهينا في التعريفات إلى الأثر تعريف الأثر والخبر الأثر بقيه الشيء وتعريفه عند علماء الحديث تعريفان التعريف الاول تعريف الحديث والتعريف الثاني هو كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم التعريف الاول تعريف الحديث بمعنى أن الأثر هو كل ما الى للنبي صلى الله عليه وسلم من قول فعل او تقريب وغيره زيدوا وغيره يعني نصب لنسلم او نصب لابي بكر او عمر مفهوم وقيل بل الاثر تفريقا يعني طبعا لو قلنا بهذا التعريف الاول يبقى علاقته بالحديث علاقة عموم وخصوص يعني كل حديث اثر وليس كل اثر صحيح ربنا يجعلك محمودا في الارض ومحمودا في السماء ولك صفات الحمد لكنك ايضا ابعت النجعة في ذلك ايه اشتفى يعني الان شوف انظر الاثر اعم من الحديث والحديث اخص فكلما قلت هذا حديث ينتبق على الاثر ولا ما ينتبق صح ولو قلت اثر فيه زيادة ما ينفعش يبقى حديث احسنت التعريف الثاني الاثر كل ما نسب او اضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم. من صاحب او تابعي او تابع تابعي يعني ادخل في ذلك الموقوف والمقطوع الاثر كل ما اضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم قل مثلا قال ابن مسعود رضي الله عنه ارضاه لا يكون احدكم امعه اذا اصلح الناس اصلح واذا افسد الناس افسد يوطن نفسه اذا اصلح الناس اصلح واذا افسد الناس اصلح هنا في هذا القول نقول عن ابن مسعود ماذا نقول وجاء في نقط عن ابن مسعود وجاء في الحديث خطأ في الحديث نعم بنفس التعريف نقول وجاء في الاثر عن علي بن ابي طالب طيب الفرق بين الأثر وبين الحديث التعريف الأول للأثر هو كل ما أضيفه إلى النبي وغير النبي يعني تقول في الأثر الذي جاء عن رسول الله يسمى أثرا وهو حديث مرفوع وتقول في الأثر الذي جاء عن ابن مسعود يسمى أثرا لكنه موقوف وليس مرفوعا إذن الأثر هو المرفوع والموقوف وأيضا تقول قال سعيد بن المسيب فهذا مقطوع أيضا يقال جاء في الأثر عن سعيد بن المسيب فالأثر يدخل تحت حديث مرفوع وموقوف وإيش ومقطوع ومقطوع هذا التعريف الاول التعريف الثاني قالوا لا نقتصر الاثر كل ما جاء عن غير النبي يسمى اثر وكل ما اضيف الى النبي يسمى حديث معنى ذلك إذا قلت قال علي بن ابي طالب نقول جاء في الاثر عن علي جاء في الاثر عن ابن مسعود علي بن ابي طالب قال لا تحدث الناس بكل ما تعلمون اتريدون ان يكذب الله ورسوله هذا نقول جاء في الاثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضاه البخاري روى عن يحيى بن أبي كثير قال وهذا أحواج ما يكون له نحن قال يحيى بن أبي كثير لا ينال هذا العلم براحة الجسر أبداً من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي البخاري يبين لنا سطراً من ذهب عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا ينال هذا العلم براحة الجسد يعني بالجد والاجتهاد نقول قد جاء في الأثر عن يحيى ابن أبي كثير هذا تعريف الأثر تعريف الخبر الخبر له تعريفات ثلاث نقلصها لتعريفين الخبر بمعنى الحديث الخبر في اللغة يعني النبى هو في الاصطلاح بمعنى الحديث يعني كل ما اضيف عن النبي السلام يسمى ايش؟ يسمى خبر وقيل بل هو كل ما جاء عن النبي او عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح هنا الخبر اعم من ايش؟ من الحديث. يبقى اذا كل خبر حديث ولا عكس تعريف الثالث طيب لما هؤلاء كل خبر حديث ولا كل حديث خبر لان الاخص هو اللي يندرج تحت العام فكله حديث خبر ولا عكس تعريف الثالث الخبر كل ما جاء عن غير النبي لا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر كل ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فانزل بذلك تعريفه للاثر ولا مشعه للاصطلاح يبقى لنا الحديث الصحيح هو كل ما اضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم واستجمع خمسة شروط. استجمع خمسة شروط. كل ما أضيف عليه سلم من قول أو فعل أو تقرير او صفقة قيّة أو صفقة خلقيّة. عرفتنا السوالمات. واستجمع خمسة شروط. شرط الأول اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواه الشرط الثالث ضبط الرواة. تمام الضبط. يكون تمام الضبط. الشرط الرابع من غير شذوذ. الشرط الخامس من غير علة. علم الحديث. علم شريف. يبحث في قواعد وضوابط الإسناد سلسلة الاسناد والمد علم الحديث علم يبحث في ضوابط ضوابط صحة الإسناد والمد أثره تنقيح السنة المحمدية من غير المحمدية تنقيح السنة بما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم الحديث علم شريف له ضوابط وقواعد يبحث في سلسلة الإسناد والمد أثره تمييز بين قول النبي وبين قول غير النبي صلى الله عليه وسلم الأخ الكريم محمد قرأ علينا الأبيات وابتدع المصنف في هذه الأبيات أولا ها بس أبدأوا بالحمد مصليا أولا النظم قبل أن يبدأ في نظمه قال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دي نقول من روائع البيان يبتدئ بسم الله للافعلا اقتداءً بكتاب الله واقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما بكتاب الله فقد بدأ الله كتابه بالبسملة وقد اختلف العلماء حديثيا وفقيا في البسملة هل هي آية من كل صورة أم هي آية من الفاتحة فقط أم هي آية مستقلة تفصل بين الصور على أقوال ثلاث القول الأول قول الشفائية قالوا بأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وآية من كل صورة ستدلوا على ذلك بأدلة سنبينها بس بإيجاز كما قلت والقول الثاني قول الملكية قالوا البسملة آية مستقلة تفصل بين السور والمالكيه قالوا يا آية وهذا قول الاحناب والمالكيه قالوا يا آية من سوره النمل، وهذا بالاتفاق وأيضا آية مستقلة تفصل بين السور دون سوره براءة الأدلة على ذلك أما أدلة الشافعيه فقالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني أكمل وبسم الله هذا وجه الشاهد وبسم الله الرحمن الرحيم آية منا أو قال إحدى آيات فدل بالتصريح من قول النبي أن باسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتح أيضا يستدلون بذلك على أن الله رزق له أنزل باسم الله الرحمن الرحيم وقرأ القارئ الآيات وفصل بين السور بسم الله الرحمن الرحيم اما الملكية والشفعية استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل البسملة يفصل بها بين السور وهي آية في سورة النمل. والراجح في ذلك لا قول الملكية ولا قول الشفعية القول الوسط الصحيح الراجح أن البسملة آية من الفاتحة يجب على كل مصل أن يقرأ هذه البسملة ومن لم يقرأ البسملة في ركعة من الركعات عليه أن يعيد هذه الراكعة فهي آية من الفاتحة وهي آية مستقلة تفصل بين الصور وهذا هو الراجح الصحيح بدأ بالمسملة اقتداءا بكتاب الله وبدأ بالمسملة اقتداءا برسول الله وسلم. ما بعث النم بكتاب إلى أحد يدعوه إلى الإسلام إلا وهو يقول من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بابه وأمه إلى مثل هرق عظيم الروم إلى كسرة إلى قيصر بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى فكان يصدر الباب بسم الله الرحمن الرحيم وفي صلح الحديبية ايضا قال العليب نبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فهذا اقتداء بكتاب الله واقتداء بسنة النساء ثم سن ادبا مع ربه جل في علاه بالحمد مصليا بالحمد اولا ابتدى بالحمد والثناء على الله جل في أولاد وهذه ايضا من الاداب في كل مصنف او عند كل مصنف ان يبتدئ بالحمد لله جل في أولاد. ما من داع يدعو ويريد ان يقبل دعاؤه الا لابد ان يصدر ادبا الحمد والثناء على الله جل في أولاد. وما من خطيب يخطب الا ويصدر بابه بالحمد والثناء على الله جل في أولاد. وما من عامل يعمل ويبتدي عمله الا ويستفتح بالحمد والثناء على الله جل في فتادب المصنف ونعم الادب أنه اثنى على الله لله في قال بالحمد حمد الله لله في يحمد الله على اشياء كثيره يحمد الله اولا على طلب العلم يحمد الله على اتقان هذا العلم يحمد الله على التصنيف الذي يصنفه فيخرج الناس فيكون مدادا لحسناته فيقراه وينتفع به الناس ولا شيء ينفع المرء في قبره مثل العلم الذي ينتشر بين الناس فيحمد الله على ذلك والحمد معناه في اللغة الثناء وفي الشرع الثناء الجميل على الله الذي في علاه لنعود جماله وجلاله اذا الحمد هو الثناء الحسن على الله او على صفات الله اللازمة والمتعديه هو الحمد والثناء على الله لنعود جلاله وكماله والفرق بين الحمد والشكر ان الشكر لا يكون الا للصفة المتعدية يعني للانعام والافضال فالشكر لا يكون الا للانعام والافضال اذا الحمد هو الثناء الحسن على الله لله في أولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظيم فيقولون ألا تشفع لنا فيقول أنا لها أنا لها فاتي عرش ربي فأسجد فأحمد الله بمحامد يعني أثني على الله ثناء ما كنت أعلمه فأحمد الله بمحامد ما كنت أعلمها فأحمد الله بها علمني الله إياها يعني وقت السجود فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيحمد الله يصني على الله خيرا فالثناء على الله جلال فعلا هو الحمد والشكر هو الثناء على الله بإيش بمقابلة النعمة التي أجزلها الله لك أو أنعم عليك بها إذن الحمد أعم هنا من الشكر فالشكر للصفة اللازمة المتعديه أحسن والحمد للصفة اللازمة والمتعديه، فالحمد أعم من هذه الناحية أنك تحمد الله جل في علاه على كماله وجلاله وتحمد الله على افضاله وانعامه عليك أما الشكر تحمده على افضاله عليك فإذا هنا الحمد أعم وإذا نظرت إلى الآلة وجدت الحمد لا يكون إلا بإقرار القلب والحمد بإيه باللسان وأما الشكر يكون بإقرار القلب والتلفظ باللسان والعمل بالجوارح هنا يكون الشكر إيش؟ عم من ناحيه الاله وقد قال الله تعالى اعملوا ال داوود شكرا فتادب المصنف فبدا مصنفه بالحمد لله جل في علاه. قال ابدا بالحمد مصليا يصلي على من وهذا الذي لا بد ان تثني به ولذلك لما مر الرجل على رجل يدعو حمد الله وما صلى على النبي صلى قال النبي صلى أعجل هذا أعجله ما يمكن أن يجاب له ولما جاءه الآخر يقول يا رسول الله أجعل لك شطر صلاتي أو قال أجعل لك ثلث صلاتي قال خي قال أجعل لك شطر صلاتي قال خي قال, قال, قال أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله الصلاة على النبي قال إذا تكفى همك ها ويغفر ذنبك لما لأنك ابتدات بالأدب مع الله بالسناء ثم بعد ذلك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على السلام لا سيخ أقل هذه السيخ أن تقول صلى الله عليه وسلم تكون قد اديت الصلاه كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا فانت اذا قلت صلى الله عليه وسلم قد اديت ما عليك وأفضل الصيغ هي ست صيغ افضل الصيغه ان تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مديد هل تصح في العالمين انك حميد مديد انك حميد مديد والثانيه اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين لا في العالمين صحيحه يا ابي الثانيه صحيحه صحيحه بحثت فيها محمد ولا ما بحثت في روايه اخرى صحيحه قال في العالمين فالصحيح ان تقول هذه الزياده الافضل فتقول في العالمين إنك حميد مجيد هذه أفضل الصيغه واختلف العلماء الصلاه على وسلم هل هي واجبه ام مستحبه والصحيح الراجح في ذلك انها واجبه لانها أمر من الله وأمر من النبي صلى استصحبه عقاب إذا لم يفعله العبد أما أمر من الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا لفظ أمر وعندنا القاعدة عند الاصوليين ظاهر الأمر يقتضي ما لم الحمد لله نعم إذا فهو على الوجوب ولم ندري أين القرين التي صرفته من الوجوب إلى الاستحباب الدليل الآخر حديث الصحيحي أننا وسلم صعد وارتقى على المنبر فقال آمين آمين آمين فلما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل وجه الشاهد قال راغم انف مرئن يعني إيش راغم انف مرئن ذلا ولا بالله الله راغم عن فمرين ذكرت عنده صلى الله عليه وسلم بابي وامي. ولم يصلي عليك ولذلك ذلك الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون لأنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت عنده ولم يصلي عليك وأيضا قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فصل عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها الخلاف فيها على قولين بين جمهور أهل العلم وبين المحققين أما الجمهور فيرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمة الرحمة من الله جل في علا هم يقولون الصلاة من العبد هو طلب المغفرة والصلاة من المعدة لنفس الامر والصلاة من الله الرحمة على العبد الذي يسلي عليه والمحققون يرون أن الصلاة على النباس byłe معناها الثناء الحسن في المالية الاعلى وهذا الرجح الصحيح كما راوه البخاري عن أبي العالية أن الصلاة, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن يذكره الله بالثناء الحسن في الملأ الأعلى فإذا قلت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قلت ذلك يعني اللهم مسني على محمد في الملأ الأعلى ثناء حسنا والدليل على ذلك كما قلت التفريق في الكتاب بين الصلاة وبين الرحمة قال الله تعالى ولنبلو أنكم بشيء من الخلف والجوء إلى آخر آيات قالة وَلَاكَ عليهم صلوات من ربهم والأصل في العطف المغايرة الأصل في العطف المغايرة يبقى إذن الرحمة تغير الصلاة إلا إذا دلت قرين على أنهما شيء واحد وجاءت للتأكيد في الصحيح الراجح المغايره فالصلاة هي الثناء الحسن من الله في الملا الأعلى والرحمة غير الصلاة اذا صلى الله على محمد يعنسني على محمد في الملا الأعلى ثناء حسن أبدأ بالحمد مصليا ها أكمله طيب هو قال خير نبي الرجل يأتي بالرجز كما يقول شيخ أنت من كفر الشيخ أو قريب منه هو شيخ دائما في الرجز هذا يعني لا يدنيه أحد في مثل هذه الطريقة فهو يقول خير نبي أرسله خير نبي أرسله هذه دلالتها من الكتاب ودلالتها من السنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر قال الله تعالى محمد رسول الله وبيّن صفته العظيمة أنه خاتم النبيين لكن أنا أسأل من الكتاب هناك دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين نعم الإمامة تدل أما رايت أن الإمام يكون هو المعظم في القوم صحيح ولا لا تدل لكن عندكم آيات أظهر من ذلك قال الله تعالى لا عمروكم إنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم الله بحياة أحد من خلقه إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلماء قالوا فيها دل على أن أفضل أفضل سنين في الدنيا بأسرها السنين التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل خلق الله لله في ولاه وأيضا هذه الآلة التي أخذ الله ميثاق النبي لابد أن يتبعوه وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم هم فيها ابن الخطاب والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا ألا أن يتبعني وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخ والحديث الذي صحيحني كل يذهب في الشفاعة لنبيه وهو يقول إيش نفسي نفسي لست لها لست لها فأراد الله إعظام رسول الله وإظهار كرامته ومكانته وعظامته وكرامته عليه فجاء القوم أجمعون البشر أجمعون جاءوا لرسول الله وهو يقول أنا لها أنا لها فظهرت له السيادة بذلك توافقون على هذا الكلام؟ أحسنت ونرسلم أما بالقوم هذه من الدلالة على السيادة توافقون على هذا؟ توافقون طيب كيف نرد على هذا الإشكال العظيم عندما قال لا تفضلوني على يونس بن متى كيف نرد على هذا الإشكال؟ انت قلتم واتفقتم معي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر أجمعين صحيح؟ كيف نرد على من يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفضلوني على يونس الممات وهو أفضل البشر أجمعين احسنت هذا قول النووي قال ممكن أن يقول للمسلم هذا الاحتمال الأول قال ذلك قبل أن يوحى إليه انه سيد البشر أجمعين وهذه الإجابة وإن كانت جيدة لكن غير مرضية احسنت يعني هنا نقول فضلوا ولا تفضلوا إذا فضلوا مثبتة ولا تفضلوا منفيه فالتفضيل المنفي على سبيل التنقيص وهذا الذي ينزل في حيث قول السلام لا تفضلون عليه يونس ابن متى يعني لا تفضلون وتنقصوا وتنتقصوا من قد يونس ابن متى إذن التفضيل المنفي هو الذي به التنقيص والتفضيل المثبت الذي به إيه؟ الأدلة التي أوحى الأبياء لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الإجابة المرضية اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وندخل إن شاء الله الأسبوع القادم في الأبيات التالية.